<تصفيق> فَمَن خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلِحْ بَيْنَهُم فَلَا اسْمَعْ عَلَيْهِمَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 114. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 115. فمن تقوع خيرا فهو خير له 116. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون 117. شهر رمضان الذين لَفِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَيَمْصُوهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ